بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحديث السابي والإشرون عن النواس بن سلعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البرر حسن الخلقه والاثم ما حاق في النفس وكرهت ان يطلي عليه الناس رواه مسلم وان وابسته ابن وان وابسته ابن معد بن رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سئلت تسال عن البر والاثم قلت نعم قال استفتي قلبك البر مطمئنة اليه النفس واتئنا اليه القلب والاسم ما هاك في النفس وتردد في في الصدر وان افتىك الناس وافطوا حديث الحسن رواناه في مسندي الامامين احمد بن حنبل والدارني بإسناد حسن صب الله رب العالمين وشم الله وشم الله وشم الله وشم الله وشم الله وعلى آله وصحب الله سريعة الأولى حديث البيض الله سبحانه وتعالى حسن السلام والإذن من حسن السلام وفترسل وفترسل على الهن البرس يعمل مبرر وعنه ساب عليه آمن وإذن عليه أهل الحس أعضر مبرر قد بلغ الموضوع قد علم اليه انه اقول اجلال ديوان العقد انا عنها دي واما لو في الرجال قد يرجو في الخير ونشره في الهواء يعني اسه توصل كل زياد ajale ne yonk o ajale yonk yo dev yon devotif yo la ajale yo yo jaden an anwo yo yo ke nan hadith epi yo gen menm bagay yo pete yo devan yo pou yo ka fè yo aranyet yo yo la yo la ولا يتحرك ولا عمل الابن كانها يتوهره اهميه التكلم فالهات واضح ومطلوب فالهات دليل له صلى الله عليه وسلم وقال قلت انا لو قدرنا نعمل دوله دوله او حتى تنبط كوي ممكن احكي اشي واللي حل هذا الامر اجراء من مكتب البشير وتاهولون طيب وولد يعني فاجئ الشخص بيقول استغربنا اشو وتناقش الدكتور يعني احمد متردد ولك اي راي له او غيره وهذه ابنائي وأن وابسة على جميع سبب إما قال نعم نعم شيخنا نعم ويد ال... ويدو الرواية أيها وأن وابسة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنّت إليه النفس واتمأنّ إليه القلب والإثم ما هاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ya ay men huwa qalb biqala al wa qad ya ila nara li al qalb tu bid ya raha raha li al qalb ta ala al maqam al maqtu ya ay raqaba li la qulub ya qad an waqti al mushkil وهو او من من الطبيع الظاهر او من اللاي في ما يقبل العبره ولا يحتاج الى دليل لا يحتاج الى دليل روايه حجر ودايحه يذكر اني الكتابه فالروايه تبين افضل Ja aljao qayme raketod. Aja huwa dirr wal adab. Ilta hadd al-nura al-hadid. Aw ilam al-mawdi'. Awalan dawam al-hudud li kay yud. Lan yajid ay shay' bihi.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 كل الامر البالي عمل الوزاة عليها العقل او كل يطرق يطرق اللهم يطرق وكذلك يطرق ليه في كل شيء يأكثر في الناس ينزلونه تهدد للسطرة نتلقى عامل الالغاني عنها تكون المساوى نما هذه الضرورات الاذن والذي كان يغوص في الروض <تصفيق> <صفيق> في على علم ما هو واجب من يريد علم فليستدعا ولا يوجد ما تقدر به دوره المستقر وقاعده يا مؤمن لمن يا اخي نادى علي ملايكه الحكم ملايكه يدني قال لما انتم يا رجل تساعد الرجل تاريخا كيف صحابه الرسول قال انا من اهل الاله قول له قول والله اعلم Në emër të Allahut, Muhammed sallallahu alaihi wasallam.